ما تقول لكم عندي خزان وراه All right. من طريق <تصفيق> الإيمان في بخدر الله عصر وشل إما الأراض أن أو نفس أو ذكر أو يقول العالين صلى الله ويسوليه عنه قال قال صلى الله عليه إلا أنه جاء في كثير من النصوص التنفير من كثرة العين ومن كثرة النوم والتنفير من كثرة الكلام والتنفير من كثرة البحر كقوله صلى الله عليه وسلم وَلَا تُكْثِرِ الْبَخِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْبَخِكِ تُمِيْتُ الْقَدُ ولذلك Yeah